واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة خلوا تفتق للعشرة واحد هو ربي نان أمي وأبي ثلاثة أنا وأخي وأختي خلوا للعشرة أربعة هي أطرافي خمسة في كل يدي ستة هم أصدقائي خلوا تفتق للعشرة واحد اثنان 7 8 9 faldo tıpkı 10 7 ayı muazzam 8 abdül cennet 9 hamledi annem bir defa 10 10 faldo 1 3 4 bir iki üç dört